من شاء الله الاخره فهي عاقبه الخيره هذه تسمى شهيد الاهله يعني ضاع في طواغيت الاخره الشهيد بالغرق الشهيد بالولاده الشهيد هذا شهيد الاخره يعني ياخذ مثل تواب الشهيد هذا الناس ايام الله في ولادتها او ماذا في هذا او في مثل هذا عندما يطلق السهير المقصود به سهيد الدنيا سهيد الدنيا الذي نظر فيه انه سهيد الدنيا لانه يموت في قتال التفار بسبب قتال التفار جديد الدنيا الذي لا يغسل لن هي حره لانه لا يغسل والمقصود بالجنن لنشجع في تدينهم اهم هذا الشهيد هذه الشهيده يمر في كتابه خالد كتابه الكتاب في كتابه الجلال ان شاء الله في السلام على الجلال ويموت في اقرار المعرفه في كتابه هذا مني لا يغسل اما سيدي الاشياء لا يغسل مات غريقا مات حريقا مات سيدي لكن شاء مستطيل لكن اذا مات والعياذ بالله جسمه من كتاب انه اكلته سته اشمئه او تحرق فهذا لا يوجد لانه متهرب بالله نعم سؤال يعني أنت تحكم عليه هل يجوز للمغسله في حال الهدوء يعني غسل الواد ان تغسل جزءا مثل, ش... مثل شعر غسلها طيب ثم تذهب بمجففه طيب بمجفف طيب ثم تعود مره اخرى لتغسل داخل بدنه بنفس النيه وجزاكم ربنا خيرا نعم يجوز ان تغسل شعرها وتذهب تجفف شعرها بمجفف تذهب إلى ثم تعود لتصل رقية نجلي. <تصفيق> نعم يجوز. وتكون قد أدارا بيننا. السلام عليكم وعليكم السلام من أتوا ضل إلى هذا العذب وظهر شيء من جديد. فلا عريه أن الموضوع من جديد أو يكرر الموضوع. بل عريه أن يظهر هذا الخالد لأنه إذا عن أحد التجديد. هو إما مني وإما مجلي وإما نودي وإما كان وإما كان فما يقرر خرج من النهر ثم يتوضع ويوقع أن خرج منه باب هل يمكن أن يتوضع اولا ثم يزيل هذا طبعا هل في ان جالسين يتوصل طبعاً، لكننا لا الموضوع، لا يكمن الموضوع لأنه لما خرج من أحد شيء اثناء كان شيء إذا كان خروج شيء من أحد ينقله ما حصل من موضوع في المطلع. أنا أقول لك، في <t> من المرار بحوظه الله والرسول الله يتلم أدى الزمعة من المدار والمثلاء هل يعدده هو أننا نعطيها ليس شيء ليس عليك شيء الحديث لا ليس عليه شيء أنا لا أعلم لأ أين هذا الحديث أيها الكلام من هذا وان قضاء الحنفيه ده لا ضبط الحدود لا هل يمكن من قلبه او ذوبه من تحقيق في مرحله الحج لو ياخذ كل الحج الحج يعني الحنفيه ان لا لا يقدر لا هل يجب عليه أن يصدد الحمسينة الوجوء أو يجب عليه أن يأكد بهذه لا المدار رحض لا ينفق المدار تلقيق المذاهب تلقيقاً يخرج الأجالة عن صحة على كل المذاهب بالنوء إذا أقضت من هذا المدار شيء هذا المدار سيء، هذا شيء فكان تحطوا جميع الرجال على كل المذاهب لا يصح هذا التحريم التحريم ممنوع لكن هذا التحريم ممنوع هذا التحريم ممنوع. فالوضوط صرق موضوع قدر عبدالح قليل بوضوط بالعملية بصرحة عبدالعافية فلم تنمي أثناء الوضوط وصلت بهذا الوضوط الصلاة ولم تنمي شيء من الواجبات عند العافية لأنك لفعت طلقة عند الجمهور الى حياتين عند الغروف وفعت صبت من شروط الطلاة وهي أبنى الطهار ولفعت عند الزهور لما تعرض شيئا أو عليك من الأشياء في في الصلاة ويجب تكون إعبادة واحدة صحيحة عند مذهب من الملك ان تكون بوصلة عند كل الملك في كلمة، هذه القرآن، هذا القرآن، إِذَا كَانَ اَذَا كَانَ وَعَلَى عَبْدِهِ مَا جَمَلِينَ وَالْمَلِيكِ بَعْدِهِ مَا في وَالْمَلِيكِ بَعْدِهِ وَعَلَى مَنْ مَا بَعْدِهِ الْمَلِكِ مِنْ عَدْلِهِ طيب بعد ما كتب هذا الذي البيان الخاض او يكن مقرر هذا عقله قليل ولو كان قليل ماذا قلنا وانت نعم هذا ضرر اقل انا العلم العالم في ذلك الذي لا يقتفى عندما ليك اذا حال الناس الى اخذ مذهب اقوم معين بحين في انه نظر بالغا القواعد في الصراحه هناك حاله ان يطرح ذلك بما يتعلق بالدعين طبعا طبعا يعني القاعده ان ما يكون لشيء من او ان محرمه ان تقدم لمن يكون لشيء له من قال على الكفين دائما بثلاثة شوارك ان يتبع المستهما اثناثين بعد ثمان الطهاره وان يكونوا اعداد بيت لمحل الوقت القاضي إلى القدمين وان يكونوا مياهونا ينزل مدابه المشيء عن الهما ويضع يوما وليله ولمتابه ثلاثة ايام بين اياديهم وكذا المنزل من بعد نفس الكفتين هل من نتعب للأرض في المساء اما نتعب السفر يتم نتعب ويكون نتعب ثلاثة أشياء محضرهما والقضار المدى ومريوز المدى هذه نقطة من وهي على الكفتين وتكون رقب عن غسل في ألمين غسل الرزيني في وضوء رب ويظل أن يضغط بمحشة بلد غسل الرزيني لخطة غسلة. غسلة. غسلة عن غسل الرزيني في لا تغني ولا هذه غسلة عن غسل الرزيني من الأركان طوى بالله, بالله. أو أن ثم عن في الدنيا عنيم منا بنا تعنيه بدن بنا أمضون بدن أمضين أمضون البدن القدمين أو الذهاب فلا يجوز أن تلبث الخطيئة ثم تنسح عليهما رطة عن غزلينها في الغث لا عن في وكذلك إذا دنيت خدمات كيف نتضحرهما الدناء السائلة ماذا؟ كيف نتضحرهما في الوقت؟ فلا يؤمن عن ضد القدمة الزائية لا يؤمن عن ذلك. القدمة كما أنت عم تدس عليه وعن قفته على قفته إذا على عن ضدنا في الوقت لا رفض عن في الوقت ولا مقطع عن مدالة من مداتهما إذا دميت القدمات أو إحداؤنا فالمسقعة القرطين جاءت الجنس وهذه من شعار أهل السنة المسقعة القرطين من شعار أهل السنة ليست أن عند الشيعة وإذا جدت بعض الكاذبين في العقاة من يجبونها بالتقل العقيدة بالعقيده يدعون فيها النصح على الحسين ونرى الجواز النصح على الحسين العقاب لماذا ان قومه في ذلك جميعا لا في على زائد ان شاء جمع وحق العبد ان يذكر اذا كان المعدود مؤنثا في الاعداد في ثلاثه الى عشر وهنا انثى العبد رغم ان المعدود مؤنث فهذا رفض جائز ولكنه رفض يعني افضل والاجود ان يقول بثلاث شواطئ لأن المعدود مؤنث العبره في المعدود بالمفرد لا بالجلد شريط شراب وشريط محر وشعاد ماشي شريط اللغة معناه شراب وشريط على ان يكتبئ يكتبئ بعد بإشارة أن تزهيه من جوتك من غدتك بحيث يرتفع الحدث عن قدميك وعن بدلك لأن القدمين هي هما نهايه الوضوء ثم لنبدأ الكفين على بعض إشارة كلام صراحة من الكفين لو لو غتلت قدما ثم اخذتها في الخط ثم غتلت الثانية وانخذتها في الخط حسنا يجب فيه على الثانية لان اتخار هذه الثانيه في الخط جاء قبل تناسها اتخار القدر جاء قبل الطهارة ان الطهره يتم بالعمل على حاجه عنها اذا قال القدمين في الكفاي بعد جماله بعد انتهاء بالرجل القدم يسمى القدم الثاني فالمقصود به طيب الطهوره بذلك القيام بالقدمه بذلك القيام بالقدمه بذلك من يكون جذب ولمشي عليه الفضل لباس من القدم يغطي الجذب يغطي فرض القدم يغطي فرض القدم يعني يغطي الكعبين يكون سادراً بالكعبين يصل هنا يعني فتراً جذب لا النظر للنظر فلو تقوضنا خفاً شفافاً ولكنه يمكن تتابع المشي عليه العبره بالكف انما هو تجرؤ القدم عن وصول المال إليه يكون من المال النافع تمنع وصول المال الى القدم وتمنعه النظر الى القدم من الجاه او الاكثر فالعبره في كف القدم بالكفين انه لا يمكن ان ارى الكففين من ألفل معرقل من ألفل من من أو من ذلك فيكون هنا مقطعا مقطعان والغلق آه... مذفوكة لكن لا على الأورة القدم محمد صادر للصادر لا هذا لا ماني في, الصوت. آه... العوض. عوض كما في الله تعالى أن على عورته، الرجل ذكر ما يكون عليه الكره وجودنا بحيث انه لو النور من اسفل فهو يتعرضه بطل الظلام فالعوره شرط من شروط الظلام ذكر العوره يعني توصيل مندلاندوب يعني عوره الضوء في الظلام بين الكره بحيث اذا نوضل من اسفل لو نور من اسفل فانه لا تصح الطلب لكن العين كل يكون انه العرض العرض من اعلى الى اسفل صحيح اذا لا تصح اذا الخط عكس عكس عرض الطلب العكس يتعوض من اعلى دور اذا رئيء الى عرض اعلى دور لا بار. اما الخبز اشترط ان يضع القدر القدم من قد اتعرض في اشترط ان لا يرى القدم من او من الجوانب ففي زاويه اعلى كانت في كانت قوه كان فم فم الخبز وكان واسعا لا يزلو انه يغطي محل الفرد محل الفرد يعني عند الشعبين العظمان الاسلام على جانبي القدم اشترى لكل من زل وما يقوم مقارا مما يمكن كتابه المشي عليه اي ماده يمكنه صوت مثلا شديد بحيث يمكنك تتابع المشي عليه ولا يمكن للناس إذا لم يمكن للناس فالزل لا يمكن للناس اذا امكن اي ماده لا تسمح له بهدف وضعناه في القدم دايم بيتحرك على المشي على يمين يكون مخطط إذا كان الموقف المحلي طب على طقين زائد منو رقطه والتعبير دائي يدل على انه في هذه الاونه الاونه الاولى لذلك لازم أن ان يبدا يعني الناس يستمونا بعد جمال الظهار اثنان ان يكون اي خسدات كابرين محلمة ليش فرضينها الخدمين كما عاصل تاني اثنان يكون بالطريقة التي شرحناها الثالث ان يكون مما يمكن تدام المشي عليه اعتدد لماذا افضل نقطه المسح على الكوفيه نقطه بذلك لأن ليس في عنده نعم وليس في الوحل عنده نهاب وليس في الوحل عنده حذاء يحتاجون إلى أن يتحركوا في الوقت السورية وفي الراع وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كده وفي, وفي, وفي حالة يومية ولو يحدث فلما احتاجوا إلى أفضل حالة فقروا إلى نامها إلى شيء من العالم واليومية تلقى الأحذية عليهم الشريعة الحريقية ورقب عليهم. عليهم الشرع الشريط لأن الله على هذين أخيرهم من غير أنه يخربوا أرضيهم وردانهم من هذين وإذا هذه الجواب الحديثة التي في أرضينا الآن لا تطلق أن نتقع عليها عند الشيطان لا على هذه الجواري. النجاج والحليم على مدهب الشيطاني دلو عم المدهب الأربعة فلتفح على رجل عبدالله حتى لو كان الهب جدا لكنهم في الأرور هذه الأرور كانت معه الثلاث وكانت معه يمنع معه عن سلط المسلمة وهو ان يكون حضرون في محاب رقوبة قرر ان تقل المقيم يوماً معي ذاته والمتاره ثلاثة ايام بلايان جميعاً ما في ثلاثة ايام يعني ثلاثة واليوم الواحد يعني 24 ساعه يعني اربعه وعشرين لا لكن من اين نبدا هذه الساعات الله والوجود او الاحتمال والضرون قال بلاء المدته في يوشع يحبط لك بعض الوطني هذا ما هو جديد. هذا ما هو أن بدأ أعب. أن ساعة أو أربعين ساعة ساعة يبدأ من نهاية أول حدث بعد الوطني بالنهاية اول حدث بعد لفت الخط لا من اول لفت ولا من اول ما، ولا من أول لا من نهاية الحرق. الحرق هو الاول او مبح بمثل فلوه حدث, فلو فلو حدث الأحداث تستيقظ لو أول فلوه لأخذ فجالة كل هذه الأحداث لها في بداية باخر زمن من الحدث الأول بعد يقوم بالفعل فقط أن أعلمه توقف وجودا كاملا مثل الصفان على الطهاره والصفان ساتران من المحل شروط يمكن أن تتدور هنا ثم ظل يوما كاملا بلا حالة ظل يوما كاملا بلا حالة إذا الأيام لم نبدأ بعد العدل نستخدم لن نبدأ و في الحزب فلم يبدا العدل لكن اول ما احدث ننظر الى مياه الحزب اذ ساعه واحده انتهى الحزب ساعه واحده في السقوط ساعه واحده من اليوم التالي انتهى المعادله انتهى رفقه المسجد لو كنت مقيما وتعد التدين فيما ساعه لو مقيما فقال ارتداء المده من حين بعض الوقت فاي على المنات عليه الحظر والسفر يتم عليه اقامه السفر فان يكون مقيما ثم كان مهيئه في أثناء اللفت وصل الى بلده او البلد الذي يجب ان يقيم فيها فان متعب الحضر ثم تقر او, أو ثم اقار الحب اتم جواب الصبر اتم متحمق اي ثم تقر او يستمع الثقه والمحضر والجمه الحضاري يستمع الثقه والمحضر والجمه الحضاري في كل هذه الحاله لاحظوا ان الثقه تتوقف في القطار من جنب ومن لكن حضرتك من عن القلاء ولا فمتى تصلي هذه الصلاه بعدما تنزل تعبدا كواليت عن صلاه الصلاه بعد استيقاظك اذا تودعت الى ذلك فتريد ان تقضي الصلاه المسائله في السفر كيف تقضيها مقصوره ام تامه هي تامه لانه والحضر السفر والحظر يغلب به يتم طلب الصف والحضر وتنيد الحضر وتنيد الحضر وتنيد احكام الحضر فهكذا معنا ان حضرته لدى عمليه ثم قام قبل باربع يتم ساعه قام قبل 24 ساعه يتم رسمه حضرته نفعت الحضر وقبل ان يتم اربعه وعشرين ساعه سافر يمكنه مسح المقيم لانه استمعت سفر الحظر فيغلس الحضر ما كيفيه المسح كيفيه المسح ان ينفع خطوطا يمكن ان تكون خطوطا لا يضم اقاطعه وانما يمسح خبوباً فالطابع لهذه هي القدم فالقدم يمثل عبدانه مرآل للقدم فتنزح بطابع من قدم في هذا من هل يكون تنزح على العبد أو ضغم القدم أو القدم لكن لا على الباب. يجوز ان تقضل على ظهر القدم فقط و يجوز ان تجمع عليها القدم فهي العقل لكن لا يجوز ان تقتطر على ظهر القدم لا تقتطر على ظهر القدم لا تقتطر على الظهر و لا على, على, على المدح فيمكن ان تلقى وقال عن فرجه قال الرب المدخل بثلاثه اشياء واحد بطلعهما أو احد قلع على قلع طلع ادامه وراءه الله وتنظاف وهم ليلة النفات من المقيم ثلاث ايام بها لجنة النساء ثلاثة ولا يوزن الغط اي واحد من نجلات الغط حافظ المراه نفس المرأة المراه المرأة اجنب الرجل فقد بطلنا المرأة هل اي سؤال هذا في الكرة. أعلى من او اعلى من عبد الله, الله يمكنكم أيها الطلاب الكرام ان تتأيوا على هذا المدى البار بشرف الله في هناك شروط من التي في إلى الخبير السميع العليم فسر قليل مقارن فسر قليل مغير وعليز حوالي الله أحسن بس شاهد أحسن الحمد لله انفقتنا الزهب والفضة وإلا تتخرب البيوت وتتكب الزيوت وتتحرق الغيوت فوق ويرحمكم الله مش كده عيب اختشوا القرد <تصفيق> أنا استرفت منك مئة جنيه ذهب وردتهم لك مئة وعشرة تحت عنوان القرد وكل قرد جره نفع فهو ريبة جميل هو من الله التلبيس بقى يقول لك طب ما هو ده قرض اهو مين اللي قالك لك انه ده قرض ده عقد تمويل مش عقد قرض لا هو عقد قرض وانت عارف اسمه قرض عارف ده عامل زي ايه واحد جاب خروف وسماه خنزير وحرمه على الناس فواحد جاي يشتريه منه قال له انت هتاكله ايه قال له هكله قال له اعوذ بالله تاكل خنزير قالوا دا دا, دا دا خروف اهو قدامنا اهو خروف قالوا لا دا خنزير هم بيعملوا فينا كده دلوقتي دا ربا بتحلوا الربا دلوقتي يا استاذ دا مش ربا مش خنزير هم يقولي لا دا ربا وهكذا واحد من الظرفاء المتصدرين يقول واحل الله الباع وحرم الربا الذي احله الازهر الازهر ما حلش شبهه الازهر بيقول لك ان المؤسسه دي يا جاهل بتقوم بتمويل وعقد تمويل تدور فيه بالادخار والاستثمار يا جاهل بيقول لك ده مش خنزير ضباني ودي ميه مش خمره لكن خمره حرام والخنزير حرام والربا حرام والزنا حرام بس دي زوجته يا جاهل دي زوجته حمولينا عليك بطوحير <تصفيق> ما مفيش أنا صورتي مش طرعه لا يا دي فيها فيها. يا جاهل دي ثلاث مرات يا جاهل البعيد <تصفيق> الله ما تخليكش حساس كده يا تامر خليك معايا <معت> فالجاهل البعيد لازم يعرف يدرك الواقع ابدا برضو مصمم من داربة فانا ليه راجعون زي اللي مصمم من نضاني خنزير وحصل في التاريخ الاسلامي شيء من هذا القبيل انا طولت الكلام بس لاهميه المساله لا مهم لأن الناس خلاص ملت من الكلام ده لما طلعت قهوه قهوة قهوه اللغة العربيه يعني خمر فراحوا للعلماء ايه رايك في القهوه يا مولانا قالوا يا ابني حرام وهو صادق طبعا القهوه حرام اللي هي الخمر لو قهوه اللي هي الخمرة مم. فبقوا كل واحد يشوف البن ده يقول عليه الله ده حرام ليه معو قهوه والشيخ قال القهوه حرام فضل كده لغايه ما جه الشيخ زكريا الانصاري وقبض على عشره من الطلبه بتاعته في الازهر وراح بيهم البيت بعد الفجر واحد يسقيهم قهوه كل ما يسقيهم قهوه كل ما عينيهم تفنجل ويركزوا ويبحثهم في العلم فيلاقي انه على الله دي بتعمل حاجة ضد الخمرة ضد السكر ضد السكر وهو التركيز لا دي مش حرام فالشيخ ابن حضر الهيتمي افتب ان القهوة مش حرام فناس قالوا ده كافر لانه احل الخمرة برضو مش فايد البن مش خمرة البن اسمه قهوة سمو اي حاجة تانية سمو كافيه سموه شاي سمو اي حاجة يا اخوانا بس القهوة مش حرام او ده للاسف يا مولادة اللي بيضيقنا في جمود الفكر يعني الناس بجد بعض العلماء مش انا برسة اسموه علماء المتعولمين او مدعي العلم او المتصدرين او المتصدرين لا او الناس بيقولوا كلام تستشعر معا ان هم لسه عايشين في اهل مع اهل الكهف اي زي القهوة ومشغلش عقلهم زي القهوة زي كدنة القهوة صحيح, صحيح. السهوة في حكم القهوة وشوفنا عجب حجاب بنقول لهم اكوانا مش كده وبنقول للناس ده عقود جديدة اسمع عقود التمويل وعقود التمويل دي حلال وليس تريبا وما تروحش بقى تستغل الحالة البنكية وتقترض في بعض البنوك ما تأخذنش معلش في بعض البنوك السيئة والتي لا سلطان لأحد عليها بتقرض بق مش بتعمل المشاريع و تدين التجارة و الزراع و تدينها وتاخدهم 36000 او شاية نقول ان ده حرام لانه ده كلق لانه ده قرض فعلا. بالك مم. فهنا نقول ايوه ده ليه لان رسول الله عن انكالك بالكالك وده اللي بيحصل فيه ايه انت انا راجل موظف رحت مستلف استلف العشرة وبحترهم في اي حاجة واصبح عليها 36 استلف لل 36 فاصبح عليها 103 استلف للم... وهذا اغرق يبقى ده غرقان فاحنا بنقول للناس أو للبنوك دي سيئة السمعة التي مهمتها اغراق مصر في الديون واغراق الناس في الديون لكن البنك بتاعنا ده اللي, اللي موجود ده هو اللي بيقلب الـ الـ الـ الاموال نقول عليه حرام حرام حرام, حرام حرام حرام حرام ان احنا نقول عليه حرام الله يفتح عليك يا مدر الاخت هالة الحق الأخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا استاذه الحمد لله في الله والله انا مبسوطه حدتك في البرنامج ده فرحتني اكرامك ففضلت المفتي بس بعد اذنك مولانا هو سؤالك كده على السريع انا خلتي او قطني بتقول لي ان انا لو توفيت ما تدخلش اختي علي اثناء الغسل او اثناء فترة التشكيل للجنازه فدي امانه هل انا انفذ امانتها ولا انا اخنت الامانه مع العلم لو انا نفذت الامانه بتاعتها هسوق طبعا نفوش ما بين اولاد خالت دول هو ده دول قالوا لا دا امكو خلتي لالك لا اختي جنزة ما تخدس عليها لا في الغسل ولا في الغركة السؤال اولاني واضح الثاني يا